الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه جد الصلاة وتم التسليم انتهينا في المرة الماضية في مسألة الفاتحة واخذ سطرة بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب كلام عام كلام عام نتعارف القاعدة الأصولية بأن العموم يشمل يشمل الأمكنة والأزمنة والأشخاص صحي الكلام ويشمل جميع أفراد هذه ذكرناها فصلناها بالأمس في الدورة فلما يقول النبي عليه الصلاة لا صلاة لمن يقرأ بهم الكتاب يقبل الإيمان وللمأموم وللمنفرد واضح في الصلاة الجهرية في الصلاة السرية إلا إذا جاء الدليل إيه إلا إذا جاء الدليل يخصص وليس هناك دليل يخصص بأن العبد لا يقرأ الفاتح يبقى هذا كلام ايه؟ عام وفصلنا هذا في المرة الماضية تفصيلا مفصلا صح كلام؟ أصول حديث وأصول فقه وأصول قواعد ومتون خرجت منها متعش. صح كلام كبير؟ باب ما يجزي الأمي والأعجمي من الكراءة رجل أعجمي لا يفهم شيء في القرآن، رجل أمي لا يحفظ شيء من القرآن، رجل أسلم الآن أسلم الآن وصاع ودخل على صلاة الظهر رجل الذي يصلي فهنا علم الصلاة لكن مش يعرف يأخذ الفتحة دلوقتي صح الكلام فماذا يقول يعمل إيه هل يقف هكذا لا يفعل شيء هو ده ساقى بإسناده إلى جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج علينا رسول الله قال خرج علينا رسول الله يوما ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعربي والأعجمين فقال اقرأوا فكل الحسن وسيجيء أقوان يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلون اقرأوا أي اقرأوا القرآن فإنه سيجي أقوام يتعجلونه يعني يتعجلون الأجر الذي هو المال واضح ولا يتأجلونه يعني لا ينتظر أجره في الآخرة ألا هو التأجيل واضح أنه يؤجل أجره في في الآخرة وهذه فصلناها في قاعدة ومشاهدت دي سليم ده هنا كانت هنا الحد الفارق بين إيه بين الشرك في العبادة والتشليق في العبادة، بين الشرك في العبادة والتشليق، والتشليق في العبادة. ساقب إسنادي هنا إلى عبد الله بن أبي أوفا قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه لأقول ما أستطيعني أن آخذ من القرآن. من القرآن الشيء علمني ما يجزئني منه لكن هنا علمني ما يجزئني به إلى أن أستطع قراءة الفاتحة مفهوم؟ يعني هنا ما يقول هذه الكلمات التي أصدقتي هذه المغنية عن الفاتحة لا وإنما هذه تجزي تجزي الآن لكن أنت ما زلت التعلم وتحفظ في, في الفاتحة مفهوم الكلام؟ فقال النبي له صلى الله عليه وسلم كل سبحان الله واحد الحمد لله اثنين ولا إله إلا الله ثلاثا والله أكبر أربع ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم خمسا قال يا رسول الله هذا لله عز وجل فماله قال قل اللهم ارحمني ورزلني وعافني واهدني فلما قام قال هكذا بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير قال هكذا بيده يعني أشار الراوي لأن هذا أمر يسير تعرف كيف ممكن واحد يعمل إيدو وكده يحركها لأن هذا أمرين هذا أمر يسير مفهوم لكن افهم هنا يقولها لكن هذه ليست بمغنية وببدل عن الأصل لذلك ابن لذلك ابنهود السري الثاني قال باب ما يجزي الأمين ما جعلها بدل الفاتحة مفهوم الكلام طيب في حديث رقم ساق بإسناده إلى أبو سلمة أن أبو غريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها يكبر حين يقول ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله من حمد ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد لاحظ هنا يقول سمع الله من حمد ويقول ربنا ربنا ولك الحمد كان أبو غريرة إماما يصلي بهم إماما فما حكم قول سمع, لمن سمع الله الحمد للمأمور هل المأمور يقول أيضا يقول سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد الصحيح في هذا مذهب الجمهور خلاف للشافعي مذر الجمهور على أن المأمور يقول ربنا لك الحمد أو ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد رواه أبو داود في المحراب هذا المأمون إذا المأمون لا يقول سمع الله لمن إنما سمع الله لمن ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد للإمام والمنفرد أما المأمون فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فقولوا ما قال فقولوا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد إنما فقولوا ربنا ولك الحمد هذا الصحيح المذب الجموع خلافا خلافا للإمام الشافعي رضي الله عليه على ذلك الألبين وتابعه على ذلك الألبين تابع الشافعي قال بأن هذا كلام عام وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أصلي هذه حجة الشغل الألبين رضي الله عليه قال قول النبي صلى الله عليه وسلم كما وثبت عنه أنه كان كل سمع الله لمن حمده، فيقال نعم وإنما خصصنا من المأمور بتخصيص النبي له، لأنه قال فقولوا ربنا ولك الحمد ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة عن وقت الحاجة واضح الكلام ما معنى لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أي أنه إذا كان منام سيكون سمع الله من حمده أيضا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ليتأخر أو لا يذكرها ولا كان يبلل عليه الصلاة والصلاة. فلما سكت عن المأمون في قوله يسمع الله محمد وأمره أن يقول ربنا ولك الحمد. مفهوم؟ علم إن ربنا ولك الحمد هي التي تقال. صحيح كلام جيد؟ قال هنا سمع يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد. يقول الله أكبر حتى يهوي. يهو ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في سنتين فيفعل ذلك في كل رقع حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين ينصرف والذي نفسه بيدي إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاة حتى فارق حتى فارق الدنيا حتى فارق الدنيا عليه الصلاة والسلام. قال هنا باب كيف يضع ركبتيه على على يديه؟ كيف يضع ركبتيه؟ واضح يديه على مازلتا يديها على على ركبتيه. قال هنا ساق بإسناد إلى وائل بن حجر حين وضع الركب أو النزول للركب. باليدين. هنا حديث وائل بن حجر وذكر حديث أبي هريرة. خلاص حديث رقم 2000 وحديث رقم 839 ذكر حديث وائل ابن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبرك أحدكم كبروك البعير واليضع ركبتيه قبل يديه. ده حديث وائل بن حجر واليضع ركبتيه قبل قبل يديه. ثم ذكر حديث أبي هريرة. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبرك أحدكم كبرك البعيد و... ولا ويضع يديه قبل, قبل ركبتين مفهوم لماذا هو ساق الاسنادين دول ساق الاسنادين ليه تعالى معايا في الإسناد الأول اللي هو رقم 838 بيقول حدثنا الحسن بن علي وحسين بن, بن عيسى قال اخبرنا يزيد بن هارون قال ام دعنا شاي شايت مين هو شريك بن عبد الله القاضي شريك ابن عبد الله القاضي وهو مصري وهذا الرجل سيء الحفظ وكان قد اختلط وكان قد اختلط دخل متن على متن الاسناد على الاسناد خلاص هو اللي روى الايه الاسناد ده يبقى الغلط يجي من من عند رواية شريك لانه مختلط اختلط عليه الرواية اختلط عليه الرواية خلاص فهما يقول وليضع يديه قال ايه وليضع ركبتين أما إسناد أبي غرير خالف اليضع يديه قبل قبل ركبتين عرفت منين؟ عرفت من الإسناد عرفت من الإسناد إن شريك ابن عبد الله القاضي مختلط معنى أنه مختلط أنه أدخل إيه؟ اختلط عليه اختلط عليه المتن لذلك الإمام الحاكم الإمام الحاكم أبي عبد الله الحاكم رحمة الله عليه قال وانقلب المتن عليه لذلك هذا نوع من أنواع الحديث الضعيف اسمه القلب إن الحديث إيه ينقلب عليه بدل ما يقول واحد اتنين قالك اتنين واحد واضح الكلام كده وهذا هو الصحيح من مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه وهو مذهب ابن محمد ابن حزم وهو مذهب جماهير الصحابة بل إنه لا يعلم مخالف لعبد الله بن عمر فإن عبد الله بن عمر كان ينزل بيديه قبل قبل ركبتين قبل ركبتين يبقى التلتبع عندك حكتين تؤيد أن النبي كان ينزل بيديه قبل ركبتين أولا ضع فرواية وائل بن حجر خلاص كده ضع فرواية وائل ابن حجر العلة العلة في شريك اثنين إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان ينزل بيديه قبل قبل ربتيه بصح إسناد إلى عبد الله بن عمر ولا يعرف لعبد الله بن عمر مخالف فهمت كده؟ وهذا الصحيح أن ذا مالك وأبو محمد ابن حزم والإمام الحاكم بل لا يعرف لعبد الله بن عمر مخالف ده إحنا لما عندناش النص بتاع أبي هريرة وعندنا قبل فعل عبد الله بن عمر الذي لا يعرف له مخالف لكان هذا إجماع في مسألة مشتهرة حجة لأن دي صلاة لا يصلي في المسجد ولا يعرف له مخالف فرق كبير فرق كبير إلا تنزل على الركبة ولا على اليد أصل الشيخ بينزل على الركبة أصل الشيخ الثاني بينزل على اليد وربنا يتقبل فرق كبير لما يقول الكسالة والجهل مثل هذا الكلام أو اختلف الناس على قولين اختلف الناس على مفهوم؟ واختلاف أمته رحمة موضوع كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش أبداً والله واضح؟ فرق كبير لما تفهم بقى ده ولما تفهم ماخذ الإمام مالك والاستدلال وضعف دليل وصح الدليل ومن ابن عمر؟ ابن عمر لما عمل ده عمل الزاد ولا يعلم لهم مخالف وإجماع ومسألة مشتهر يبقى أنت وقف عليه ها تفهم مسألة كده إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل على يديه وهو الذي قال صلو النزول على اليدين واجب من علم وصح عنده قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينزل على يديه وما نزل إلا على ركبتيه بطلة صلاة تعمد ذلك بطلة صلاة لأن من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو فهو رد من بين له ضعف وصحة حديث أبي غريبة ضعف حديث ويل ابن حجر قول ابن عمر ليعلم له مخالف مفهوم؟ وليس عنده شيء يتأول به على ما عرفنا بالأمس معنى التأويل مفهوم الكلام؟ بطلة الصلاة من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو فهو رد واضح؟ باب النهود من الفرد باب النهود من الفرد يعني كيف تنهب من الركعة الوتر يعني الرقة الأولى أو الرقة الثالثة إلى الرابعة أو الأولى إلى الثانية. توم هذه الزاي تقوم الزاي من السجدة الثانية إلى الرقة الثانية أو من السجدة الثانية من الرقة الثالثة إلى الرقة الرابعة. تقوم الزاي تقوم بحالتين. الأمر الأول بين يديك على الأرض كما حسن هذا الاسناد الإمام البخاري رحمه الله عليه. وقال إسنابه صالح يعني يصلح من قال كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس يقوم كالعاجن. كالعاجن عارف أنت اللي كانوا بيعجنوا؟ كالعاجن اثنين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يجلس جلسة خفيفة. اللي أنت بتسموها جلسة الاستراحة غلط. تقولش جلسة استراحة ليه ليه لأن اللي أطلق عليها الكلمة دي يقول بأن هذه الجلسة ليست تعبدية وإنما فعلها النبي لما مرض فسمها جلسة استراح غلط يبقى الاستراح ده مبني على إيه؟ مبني على قول بأن هذه الجلسة إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر ومرض وإلى آخر وهذا الكلام غير صحيح هذا الكلام غير صحيح وإن قاله علماء كبار لماذا؟ لأن واحد أولا قال النبي صلوا كما رأيتموني أصل أفهم الكلام صلوا كما رأيتموني أصلوا اثنين أن فعل النبي إندار إن بين العادة والعبادة ومقرون بأمر تعبضي فالأصل في, في العبادة لقد كان لكم ثلاثة لقد كان لكم في رسول الله أصل الحسن هذا الثالث. وضح كده أربعة أن الأصل في أفعال النبي ليس الخصوصية خمسة لو كانت استراحة لبيان النبي صح كلامكم خمسة أدلهم في هذه المسألة لا تسمى جلسة استراحة بل إنها جلسة عبودية كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقوم من المتر من الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة جلس النبي صلى الله عليه وسلم جلسة جلسة خفيفة طب لماذا لا تسمى جلسة استراحة يبقى هنا ده مصطلح والمصطلحات إذا خالفت الشرع فلا عبارة به. المصطلح إذا خالف شرع لا عبارة لا عبارة به. ساق بسنده إلى مالك بن حويلث إلى أبي قلاب قال جاءنا أبو سليمان مالك بن حويلث كنية مالك بن حويلث رضي الله عنه سليمان. كنيت لا لا. الله أبو سليمان ودي كنية من تاني. أي ولا لا خالد بن علي أبو سليمان إلى مسجدنا فقال والله لا أصلي بكم وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم يعني أريدكم كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قال رئيس رسول الله يصلي قال قلت لأبي قلابة كيف صلى قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة إمامهم وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجد الآخرة في الركعة الأولى قعد ثم قاعد ثم قام في الرواية التي بعدها قال كيف رأيت رسول الله عليه وسلم فقاعد في الركعة الأولى حين رفع رسول من السجدة الآخرة في الرواية التي بعدها أيضا عندنا الآن قال أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في وكر من صلاته لم ينهض حتى يستوي حتى يستوي قاعدا حتى يستوي قاعدا وما قال بأن العلم أنه انه كان مريضا او لمرض او ولا قال النبي لهم انني جلست هذا لاني كنت مريضا نفهم الكلام فالتعليل يحتاج الى دليل التعليل بالدليل لان انت التعليل دي هتبنى عني حكم باب الاقعاء بين السجدتين يبقى الجنس دي من الوتر حكمها ايه ها خلاص انت عندك اصل صلوا كما كما رأيتموني اصلوا كما رأيتموني اصلوا يبقى هذا فعل مبين لمجمل لمجمل واجب كويس باب الاقعاء بين السجدتين يعني ايه الاقعاء الاقعاء كسمين إقعاء سنة وإقعاء محرم وإنما اتفق في اللفظ واختلف في المعنى الإقعاء قسمين، نهى النبي عن إقعاء كإقعاء الكلب مفهوم الكلام؟ كإقعاء كإقعاء الكلب كأن يجلس على إليتي واليمنى واليسرى منصوبتان، مفهوم الكلام؟ وهو قاعد على قاعد على الأرض أما إقعاء السنة هي نصب اليوم على اليسرى وأن تجلس عليهم عارف كده لما تنصب اليوم في الافتراش تنصب اليسرى أيضا ثم تقعد عليهم هذا يسمى يسمى إقعاء السنة لأن النبي فعلها سقب إسناده إلى طاوس يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين على القدمين في السجود، فقال هي السنة، يعني الإقاعة القدمين في السجود يعني سجد السجدة الأولى، سنة قام هاجد السجدة الثانية واضح الكلام، النبي فعل أمران، فعل الافترش وفعل هنا الإقاعة الذي سيبنه عبد الله بن عبد فحينما تقوم من السجد الأولى وتجلس السجدة الثانية حينما تقوم من السجد الأولى إنما هنا إيه؟ يجلس على الين واليسرى المنصوبة هذا إقعاء سنة فهم الكلام. فقال هي السنة هي السنة وكلمة هي السنة إذا جاءت من الصحابي فالأصل أنها مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا جاء الدليل يبين أنها من اجتهاد الصحابي وفقال الكلام قلنا إن لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس هي سنة هي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام يبقى ده دليل على أنه إيه رفعها إلى إلى النبي عصا يبقى هنا عند السجود عند القيام من السجدة لو جلست أنا بعد السجدة الأولى على نصب اللون واليسرى هذا يسمى إيه إقاعة السنة أفهم الكلام كويس بعد ما يقول إذا رفع رأسه إذا رفع رأسه من الركوع ذكرت لك حينما يرفع رأسه من الركوع الإمام من فرد كله سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد المؤمن ليس عليه أن يقول سمع الله الحمد وإنما عليه أن يقول ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد انظر الحديث رقم 848 ثمانية وأربعين إلى أبي وريرة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله بن حمد ربنا ولك الحمد وهذا عند من بخير ومسلم أيضا فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قول قول الملائكة غفر ما تقدم من ذنبه ثم قال الإمام أبي داود ساقى بإسناده إلى مطرف عن عامر عامر هل هو عامر بن ربيعة لأن عامر بن ربيعة الصحابي عامر بن ربيعة الصحابي قال لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله من حمدا ولكن يقول ربنا لك ربنا لك الحمد والله كذا هذا عندكه قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث وهذا عندكه إلى عام قال لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله من حمدا وإلاكن يقولون ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد كما ذكرت لك أربعة أمور إما ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. الأربع دول عند الإمام البخاري. وهذا كذا. قول ابن القيم في زاد المعاد لم يثبت اللهم ربنا ولك الحمد لم يثبت هذا وهم ابن ابن القيم وهم أو أو النسخة التي تحت يد ابن القيم واضح ليس فيها حرفين. حرف الواو. اللهم ربنا ولك الحمد إما النسخة التي تحت يدي مفهوم ليس فيها ذلك وإما أن ابن القيم رحمه الله وإن في هذا فلم يرى لم يرى الحرف واضح لأن النسخة النسخ قد, قد تختلف قد تختلف قال باب طول القيام من الركوع وبين وبين السجدتين ساق بإسناده إلى البراء بن عانز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معزرة معزرة باب الدعاء بين السجدتين بين السجدتين ماذا يقول العبد؟ أغلب المسلمين بسكتهم يلجحون لا يتكلمون مع إن هنا دعاء هنا دعاء لك أن تقول بأي واحد منهما إما أن تقول اللهم رب غثري رب غثري لي رب غثري لي أو اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني خلاص هنا ذكر رواية ابن عباس أن النبي عصم كان يقول بين السريتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني وفي رواية واجبرني لأن المعصية كسر والتوبة جرح وهذا من اسم الجبار شفت الاسم رفع ده من اسم الجبار أي الذي يجبر كسر عباده بهدايتهم إلى التوبة وأن ينيبهم إليه جميل صح آه. الجبار على المتجبرين من العباد يبقى هنا الاسم أخذ اسم الجلال واسم الجمال صحيح محمد يبقى لما تيجي مثلا كده شو محمد إيه؟ هتيجي تخطب كده نتكلم عن اسم الجبار شوف شوفين تبقى نتكلم هنا من جهة معنى الجلال ومن جهة معنى الجمال الجمال الجمال ومن أسمائه الجميل الجميل سبحانه وتعالى يبقى أنت ما بين السجدتين حضرتك ما تسكتش في دعاء ربي اغفر لي ربي اغفر لي من هنا تفهم من العبادة اللي احنا منذكرها في الصلاة دي ان احنا بنصليش من هنا تفهم بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن مسعود إن في الصلاة لشغله. لشغله بالله عليك انت لو انت ورا الامام ربنا ولك الحمد سمع الله من الحمد عارف يعني ايه سمع سمع الله اي استجاب الله لمن حمد فبتقول انت ربنا ولك الحمد سمع الله من الحمد استجاب الله لمن حمد وهذا من معنى السماع كما ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد كيف انت ما بين السجلتين؟ مفيش وقت لكن ايه؟ في دعاء في دعاء لو انت رودت نفسك على مسألة دي مش هتعرف تنشغل مش هتعرف تنشغل في مسألة الصلاة الخروج عن الصلاة كتير مش هتعرف تخرج كتير لا، هو حزيفة قال كان البيع صلم يكون ما بين السجلتين رب يغفر لي رب يغفر لي ليس هذا لذكر العدد وإنما هذا لبيان الذكر لا ما انت هتفهم بقى أن المفهوم العدد لا يؤخذ منه مفهوم العدد لا يؤخذ منه مفهوم صحيح كده اهو قاعده اصوليه مش خدناها الشيخ وليد دي العدد لا يؤخذ منه مفهوم اهو قال رب اغفر لي رب اغفر لي هو لا يريد تحديد العدد لان العدد لا يؤخذ منه مفهوم وانما يريد بيان الذكر يريد بين الذكر لأن النبي عليه السلام في بعض الأحيان كان يطيل بين السجدتين يعني بين السجد أول أو كان النبي عليه السلام يجلس يطيل فيها. كان يقول رب الفر الله بكثير مرتين لو قال ايه كان يكون مثلا ثلاثة حدد العدد هنا ما قال مثلا كان يكون مرتين كان يقول كذا مالاهي ذكر هنا ده بطول القيام من الركوع وبين السجدتين هنا ذكر الحديث حديث البراء حديث ابو هريره وغيرهم في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الركوع وكان بين السجدتين النبي صلى الله عليه وسلم يطيل, يطيل احيانا باب صلاه من لا يقيم صلبه في الرقوع والسجود من لا يقيم صلبه ساق بإسناد إلى المسعود البدر رضي الله عنه قال قال رسول الله لا تجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود لا تجزي بطل الصلاة إذا ما أقام ما أقام ها في القيام بين الركوع والسجود حينما كل سمع الله من حاملة إنما يقيم صلبه يقيم إقامة الصلب إقامة وقوفه مش أول حين سمع الله رح رح سجل لا الاصل ان يقيم ان يقيم صلبه كما قال من الله والسلام في حديث تعليم الصلاة حديث رفاعة قال ثم رفع حتى تطمئن قائما تطمئن قائما سمع الله حميدا ربنا ولك الحمد خلاص هذه اطمئن قائما اقام صلبه بخلاف الاحناف الاحناف يقول لك اذا كنت راكعا وسجدت بعد الركوع الصلاة صحيحة الصلاة صحيحة ايه تبقى بالحديث ده لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في عمره كله، في عمره كله عليه الصلاة، أنه بعد الركوع سجد، وإنما بعد الركوع الرفع من الركوع الرفع من الركوع، بل إن من فعل ذلك صلاته صلاته باطلة، لأنه قال لا تجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع في الركوع والسجود. ثم ذكر هنا. سبع روايات ست روايات في حديث المسمى غلط بمسيء بالمسيء في صلاته، وإنما يسمى حديث تعليم الصلاة لأن كلمة المسيء في صلاته إنما فيها إساء للصحاب رضي الله عنه ولو قالها من قالها فهذا الكلام صحيح، وإنما يقال حديث تعليم حديث تعليم الصلاة مفهوم هذا سقط هنا الأحديث لرفاع ابن رافع وملخصها حينما دخل أذكر لك الروايات حينما دخل رفاعة الرجل فقال السلام عليك رسول قال وعليك السلام بعد أن صل لا ارجع فصلف إنك لم تصل ثلاث مرات أعادة ثم رجع قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فقال إذا قمت فأقم الوضوء موادعه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن كيف يتوضع ثم قال بعد ذلك ثم استقبل القبلة ثم قل الله أكبر وفي رواية عند ابو داود هنا فكبر، لكن رواية عند الدارة ومالك في موطيه ثم قل الله أكبر وعند الإمام أحمد قل الله أكبر بالنص ثم أحمد الله واسمع عليه وقرأ بأم القرآن وبما شئت من القرآن اللفظتين دول في نص واحد حديث أبي داود هنا ثم أقرأ بأم القرآن وبما شئت من من القرآن ده على أن الكراءة بعد الفتحة ايه؟ واجب على ما ذكرنا وذكرنا بأن هذا مذهب عمر بن الخطاب وهو مذهب عبد الله بن عمر والإمام الصنعاني وطوائف من أهل العلم مفهوم الكلام ثم بعى بعد ذلك له النبي عليه الصلاة والسلام أمور الصلاة التي التي ذكرناها مع أي شغلة مع ها ولا واحد كعلم آية إلى حديث 862 862 سقب إسناده إلى عبد الرحمن بن شبل قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب نقرة الغراب في السجود نقرة الغراب وافتراش السبع الذي هو إقعاء الكلب وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير وفي الرواية عند الإمام البيهقي والإمام أحمد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيطان كيطان البعير عن إيطان كيطان البعير بمعنى إن المكان ده بتاعي أنا شوف أنا أنا بقالي هنا خمس سنين في السكن هنا على طول أنا بياجينا صليت هتدي فبعد إذنك شوف لك مكان مقتين أنا على طول أنا هنا ده مكاني وكرسي حتى بص اسمه مكتوب اسمه ايه إيطان كإيطان كإيطان البعير هذا ما يصح هذا ما يصح فهم هذا يسمى غصب يسمى غصب مكان وغصب المكان عند إما أحمد يبطل الصلاة وابن حزم يبطل الصلاة غصب المكان يبطل الصلاة لكن الصحيح لا لأن النهي عن الغصب خارج خارج عن أمر العباد خارج عن أمر العباد وده هيجي لنا ان شاء الله عزره مفهوم الكلام يعني أنا جيت لاتك حضرتك فرش لمصلية هنا طب انت حضرتك فرش دي أو حضرت مفتاح طب انت حطت ليه أصل صاحبي في اسكندرية وده دي بقتهم فضله ساعتين وجاي خلاص أو تلاقي فرش اللي ملايه على إيه قدر الصف كله الصف ده الصف ده بتاع مريدين المسجد الناس بتوعى المسجد هم اللي بيصلوا في الصف الأول ده مفهوم الكلام ده في الاعتكاف بقى أحدث بيه ولا حرج حدث بيه ولا حرج ده في الاعتكاف حدث بيه ولا حرج حط بقى لصليه حط مفتاح يحط ملايه مفهوم بطنية مفهوم طب يا جماعة الناس دي فين قال لك الناس دي مش موجودة بس هم جايين هم جايين عند أحمد وابن حزم صلاتهم باطلة عند الجميع قاسموني آسمون والصلاة والصلاة هم صحيح عند الجميع آسمون فهمت كذا؟ من سبق إلى ما لم يسبق إليه من أحد منه فهو فهو أحق به أما إذا كان مكانك ثم كنت أنت ست حاجة ورحت الحمام رحت تجيب أكل ورحت تشعب وجيب فنعم هذا مكانه كانت هذا مكانك أنت كان في صحيح الإمام مسلم عند أبي داود التلميذ من حديث من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أبي هرير ما ذكرنا المسألة دي قبل ذلك نهى أن يوطن كإيطان ليه كائن البعير. مثلاً متعود كيف تصلح يعني مع المكان. نحن متعود ما هي دباء البعير. هو إنما عليا أنه غير نعم عليا أنه غير مكانه. إيه؟ نعم مش ده كلمة مسألة عشان ما نخش البحث خالص. بابي قول النبي عليه والسلام كل صلاة اللي ما صاحبها تتم من تتم من تطوعه ذكر هنا حديث حديث أبي ورير رضي الله عنه إن أول ما يحاسب الناس عليه يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل أنظره هل لهم من تطوع فإن كان له تطوع أقولك من تطوع وهذا يبين لك عظم صلوات النافلة والتطوع عموما التطوع يشمل الفريض ويشمل ويشمل النافلة التطوع يشمل فريض ويشمل النافلة يعني العمر فرض صح جدا الكلام؟ هذه فريضة لكن إذا فعلها وأراد أن نستوع بعد ذلك فهذا خير صلوات النوافل القبلية والبعدية وقيام الليل وصلاة الضحى هذه كلها تجبر لك في ضياعك خشوعك في الصلاة أن تخرج من الصلاة نخرج من الصلاة الفريضة خشوع كثير ضائع انشغال بالبيت والمحل والشارع والناس وراء إلى آخره هذا يضيع ليه يذلك الصلاة هذا لا يخرج العبد منها بشيء لما في عبد الله بن عباس إن العبد يغفر من الصلاة ولم يكتب له إلا عشرها إلا خمسها إلا ربعها إلا ثمنها، إلا ثلثة مفهوم؟ فهذا يضيع من العبد تأتي الصلاوات النوافل هذه تجبر هذه الأمور وليس ما يتطرك إلى الفهم أنها الصلاة التطوع تجبر من نقص الفريمة يعني ما صلاتش الظهر وصلى العصر أربعة قبل العصر وثين بعد العصر تجبر صلاة الفريمة لا لا يجبر تطوع ولو صليت العمر كله لا يجبر صلاة واحدة من الفريد لا يجبر أبدا واضح الكلام يبقى خلي عندك أهمية في التطوع خلي عندك أهمية في التطوع الكسل اللي عند الناس عموما وعند طلبة العلم خصوصا في النوافة القبلية والبعدية في مصنف ابن أبي شيبة كان أنس يقول إن أربعاً قبل الظهر كان يعدل عند أصحاب رسول الله قيام الليل آخر مرة في حياتك فأمرك صلت البعض بالظهر إنت قيام الليل إنت صلت الضحى قال الله عز وجل من صلى لي أربعاً في أول النهار كفيته آخر آخر مرة صلت الضحى دي أربع مرات أربع ركعات صلتها إنت من صلى أربع قبل الزهر أربع بعد الزهر حرم الله وجهه على النار حديث المسلم صليتم إمتى؟ صلوات هذه رحم الله عبدًا صلى قبل العصر أربع حديث عبد الله بن عمر حديث عائشة وما ترك النبي ركعتين بعد العصر عندي قط صيح مصري من حديث أنس وابو هريرة وابن عمر صلوا قبل المغرب ثلاثة صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال لمن شاء وكان يصلي بعد المغرب ركعتين وبين كل أذنين صلاة سوادك لا فيه وحينما سأله ربيعة رضي الله عنه عن طريق الجنة قال أريد مرافقتك بالجنة قال أعني على نفسك بالسجود أعني على نفسك على نفسك كأن النفس ما تحبش السجود كأن النفس كسلانة في الركعات في الصلاة عيب لما يكون طالب علم وعيب لما يكون واحد ملتحي وعيب لما يكون رجل مثلا بيوم يصلي ولا بيطلب علم ولا يصلي النوافل قال الإمام أحمد لطالب عنده كما ذكر لمن الذهب في السيار لطالب عنده طالب حديث قال أراك أحط له الماء بالليل وأب الصبح قال أراك لم تصلي من الليل قال لا قال طالب حديث ولا يصلي من الليل هذا رجل سوء هذا رجل سوء فقال أعني على نفسك بكسرة السجود وسجد واقترب أقرب ما يكون لعبد من ربه وهو ساجد ساجد لا تقال عند الإمام الإمام لما بيجي يصلي بنزل أقرب ما يكون لعبد من... هذه بدع هنا هو حديث مستقل من النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أقرب شيء ما يكون عند العبد من ربه أن يكون ساجدا وهو ساجد يعني النوافل النوافل أكثر من النوافل أبي هريرة النبي عليه والسلام أراد أن يعرف كيف دخل الجنة قال سمعت دف قدميك في الجنة قال ما توضأت في الليل والنهار إلا وصليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي. ترك الجنة هي يا ناس يعني ترك الجنة هي ترك الجنة هي ربيعه يقول له أو أسألك مرافقتك في الجنة قال له أعين على نفس بكثرة السجود أبي هريرة النبي صلى عليه والسلام. بلال النبي صلى عليه السلام سمع دف قدميه في الجنة قال بما ما سرقت أنا قال ما تربعت في إليه ونهار إلا وصلت بذكر وفو ما كتب الله لي لبدا دخول سماع الجنة للتعليل لأن ذكر تعليل لأن ذكر التعليل بعد البيان بلال على أنه علت الله فكان علم لدخول الجنة الناس اللي بتسأل ترك الجنة مننا عليك بالسجود عليك بكسرة ركعات الضحى صلاة البحر هذه لا تروكها لا تروكها صلاة القبلية قبل الفريضة صلاة البعدية قبل بعد الفريضة لا تروكها قيام الليل لما شرط قيام الليل صلي قبل أن تنام صلي قبل أن تنام قبل الفجر ركعتين السنة هذه الأمور يكون العبد بين العلم والعبادة يكون عبدا ربانيا أمن نحن نتعلم ما حكم صلاة الركعتين بعد العصر منك الثعبان والنظر فيها والرد فيها وما بيصلح داني فاق داني فاق داني فاق دلالة انك تعايز ايه توري ان انت عندك علمه وعارف المسألة وخلافها ومين اللي بيعمل ومين اللي قال بيحكم ومين اللي ما بقالش والرد على فلان ايه وفي الاخر انت بتعملاش وفي الاخر انت بتعملاش ناس الله السلام وطلعه فهنا في مسألة التطوع قال باب وضع اليدين تفريغ أبواب الركوع والسجود قال باب وضع اليدين على, على الركبتين سقب إسناده إلى مصعب بن سعد قال صبريت إلى جنب أبي فجعلت يدي بين ركبتين بين ركبتين كثير من الناس خاصة الجماعة الفلاحين أو الصعيد أو غيرهم يصالوا مثلا بجلبيات روحوا مطبقين الجلبيات وحطيني إيديهم على الفخذ أو ما بين الفخذين مثلا كده فنهاني عن ذلك فعدت فقال لا تصنع هذا فإن كنا نفعله فنذينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على على الركب على الركب أيدينا على على الركب حديث أبي وريرة عند الإمام الأحمد والترمذي وهنا عند أبي داود كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع يديه على ركبتيه ويمكنهم منهم يمكن إيه يديه منهم كأنه قابض عليه واضح الهيئه الثانيه ساق بأسناد هنا الى عالقامه والاسود عالقامه والاسود أصحاب عبد الله مسعود قال عن عبد الله كلمة عبد الله اذا ذكرت وقال قال رسول الله وهو عبد الله مسعود هو عبد الله المزروع قال اذا ركع احدكم فليفرش زراعيه على فخذيه ويطبك بين كفيه فكأني انظر الى اختلاف اصابع اختلاف اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما يقول الرجل في رقوعه وسجوده انت هنا الرقوع اما ان تضع الكفين عليهم هذه واحدة اثنين واما طلع الكفين مع افتلاش الاصابع ثلاثة واما مع افتلاش الاصابع والقبض على الركبتين كان يقبض ويمكن منهما ركبتين اربعة واما ان تضع الابهام والسبابة وبينهم الركبتين واضح كما عندي إلا مابد راكوكني والإمام أحمد تنتلع الركبة ما بين إيه؟ ما بين الإبهام و... والسبابة والركبة بينهما قال ويجعل أصابعه خلف ركبتين خلف الركبتين واضح الكلام كده مفهومني لما أسألك؟ يعني إيه؟ الأصابع خلف الركبة الأصابع. والسبابة والإبهام بينهما إيه؟ بينهما الركبة كل هذا يفعله عليه الصلاة والسلام طيب ما يقول الرجل في ركوعه والسجود؟ ما يقول في ركوعه وفي السجوده سقى بإسناده, بإسناده هنا إلى ابن مبارك عن موسى قال أبو سلم موسى بن أيوب عن عمي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله اجعلها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال جعلوها في السجودكم هذا الحديث اسناده حسن وذكره الإمام الدرقتنين أيضا في سنه في سنه الإمام الدرقتنين وعند الإمام أحمد وحسن له وصح اسناده الإمام احمد رحمه الله عليه لكن الإمام احمد صح الحديث بدون الزيادة الآتية سبح اسم رب سبح اسم العظيم قال جعلوها في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده قال الإمام أحمد بدون لفظة وبحمده في الواح قال ولفظة وبحمده غير محفوظة وبحمده هذه غير محفوظة إذا سمعت أحد من علماء السلف من علماء الحديث يقول هذه اللفظة غير محفوظة اعرف إن اللفظة دي إما شاذ ذه إما منكر واضح كلام إما شاذ ذه إما إما منكر الإمام أحمد قال وأما وبحمده هذه غير محفوظة غير محفوظة. ساق بيسمعي إلى عربة بن عامر أيضا بمعنى زاد فكان رسول الله إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثة وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثة. قال أبو داود وهذه الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة. الكلمة دي بقى كلمة الإمام أحمد. الكلمة دي كلمة الإمام أحمد رحمة الله عليه. في العلن لعبد الله ابن الإمام أحمد هذه لفظة كلمة الإمام أحمد لفظة وبحامد هذه غير غير محفوظة قال بودود إن فرده لمصر بإسنادين هذين الحديثين حديث الربيع وحديث أحمد أحمد ابن يونس كأن داود لما بيقول لك إن فرده أي بلفظة إيه؟ يعني فرده عن الثقات خلاص إذا لفظة وبحامد ايه لفظة شاذة فو لفظة شاذة وصقب إثنانه إلى عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في السجود وركوع سبوح الكدوس رب الملائكة رب الملائكة والروح وهذا وهو إنام مسلم إذن عندي الذكر الأول سبحان ربها العظيم في الركوع سبحان ربها الأعلى في السجود او في الركوع والسجود الاثنين صبوح الكدوس رب الملائكة رب الملائكة والروح في السجود و... وفي الركوع وتقال قال أيضا بعد الوتر بعد الوتر كما في حديث كان حديث أنس وحديث عبد بن عباس كان ي... نبيع السلام يقوله بعد الوتر سبوح قدوس رب الملائكة والروح يمد بها صوته سبوح قدوس رب الملائكة والروح يمد بها صوته كان نبيع السلام يقولها ثلاثا بعد الوتر بعد الزكري الثاني في عندك ذكر ثالث حديث أيضاً، وحديث البراء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوع وسجود سبحانك اللهم بحمدك رب الفرد رب الفرد وحديث عائشة أيضاً أيضاً في هذا الذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم وبحمدك رب غفر لي يتأول القرآن يقوله في ركوع والسجود يتأول القرآن يعني يفعل ما أمر به في القرآن كما ذكرنا بالأمس دورة التأويل. في الحديث رقم 883 إلى عوف بن مالك الأشجعي قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت ليلا إذا كان هذا في في قيام الليل صلى وسلم قمت مع رسول الله ليلا فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ قال ثم رقع بقدر قيامه يكور في ركوعه سبحان ذي الجباروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك ثم قام فقرأ بآية عمران ثم قرأ سورة سورة سورة, سورة يبقى هنا كان فين؟ كان في قيام الليل ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية رحمة سائر الله جنة وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من النار إذا كان فين في قيام الليل هل يجوز السؤال هل يجوز أن يقال مثل هذا في الفريضة الجواب الجواب لا نذكرنا هذه المسألة في دورة بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله بأن الفريضة لا يقاضي عليها أمر نافل إلا ما جاء الدليل المشترك نفعتنا ولا لا نفعتنا ايه تكرار نعم تكرار ايه تكرار ايه, تكرار ايه؟ تكرار. شيخ سامثا ميا لما سئل هذا السؤال في مسموع الفتاة قال انما كرر النبي في النافلة انما كرر في النافلة قال قام النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة يقول ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فان مم. فإنك أنت العزيز الحكيم وكان النووي رحمه الله يقوم الليل ويزيد ويكرر من هذه الآية قوله تعالى فقفوهم إنهم مسؤولون مقفوهم إنهم مسؤولون يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فعل أهل العلم في هذه المسألة أنه كان في أنه كان في أمر النافلة باب في الدعاء في الركوع والسجود ساقى بإصنادي إلى أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربي وهو سيد فأكثروا الدعاء ما قال كان النبي إذا قام بنا في المنبر على المحراب مثلا أو إذا قام الصفوف يقول أقرب ما يكون العبد من ربي هو سجد فأكثروا الدعاء هذه بدعة الأئمة إذا قاموا لازم يقولون لي أقرب ما يكون العبد من ربي هو سجد فأكثروا الدعاء تخصيص ذكر بمكان وزمان وعدد لم يخصصه الشرع بدع تخصيص الذكر وتقييده في مكان او في زمان او في عدد او بكيفية هذه كلها ايه تكونوا بدع فتخصيص الذكر ده عند الامامة هذه ايه بدع من بدع الائمة من بدع الائمة في الصلاة هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سادم فكسروا فكسروا من الدعاء فكسروا من الدعاء هنا مسألة هل يدعو بأمر من أمور الدنيا أم إنما يدعو بأمر من أمور الدين الصحيح ما ذكره الشوكاني رحمة الله عليه وهذا ما ذهب إليه مالك والشافعي على أن الكلام عام يشمل دعاء في فلاح الدنيا والآخرة يريد تيسير أمر ما الله ما يسبي أمر كذا في أمر الدنيا ما لم يكن باسم أو قطيعة أو قطيعة رحم هذا كلام عام لذلك في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا إذا جلس العبد وقال التشهد حديث الله صل إلى آخره قال ثم تشهد فاليدعو بما شاء فليدعوا بما شاء، هذا كلام ايه؟ هذا كلام عام، وهذا ما رجحه ابن عسانين في شرح الممتع هذا كلامنا ثم ذكر المصوص هنا في مسألة الدعاء قال باب الدعاء في الصلاة باب الدعاء في الصلاة سقى بإسناده إلى أورله عن عائشة وهذا الحديث رواه الإمام البخاري وإن عائشة أخبرته أن رسول الله كان يدعو في صلاته اللهم إني بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجاب وأعوذ بك من فتنة المحي والممات اللهم إني بك من المأثم والمغرم فقال له القائل ما أكثر ما تستعيز من المغرم المغرم الدين المغرم الدين فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذا ووعد فأخلف لذلك كان قرم بين الاسم و والمغرم فكان يستعيز من الاسم والمعرم هذا الدعاء عند طويس وابن محمد بن حزم واجب واجب بعد التشهد لكن هذا غير صحيح وإنما يستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يتشهد ثم يدعو بمشاء وهذا الدعاء داخل بمشاء واضح الكلام فالصحيح أن ليس ليس بواجب ليس بواجب لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به كثيرا كان يدعو به كثيرا طيب آخر شيء نختم به الحديث رقم تنمية خليك معايا في الإسندين دول وهذكر الإسندين العل بوكل أبو داود حدثنا زهير بن حرب الجماعة اللي في أوسين يردوا على الجلام ده قال أخبارنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي خليك معايا فهمت انت محمد؟ فهمت؟ ها؟ فهمت حاجة؟ خليك معانا في الإسناد عن إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن مسلم البطينة عن سعيد الجبير عن ابن عباس أن النبي عليه السلام كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى العائمة بيعملوا كده قال أبو داود خُلِفة خد بالك من كلمة أبي داود مش هيفهمها إلا الناس اللي سمعوا معانا أصول الحديث لابن تيمية رحمه الله عليهم الأربعة أبو داود بي قال الكلمة دي قال أبو داود خولي فوقيع في هذا الحديث وكيع اللي بيحدث عن إسرائيل عن أبو إسحاك السبيعي بقول خولي فوقيع طيب خولي في قال رواه أبو وكيع وشعبه عن أبو إسحاك السبيعي عن سعيد وجباه وعن ابن عباس موقوف مش مرفوع الجواب هنا بقى قل لي أنا عايزك تجاوب؟ عن المسألة هنا ايه معنى ابي داود يقول خولف وكيع هنا لما وكيع بيروى عن اسرائيل عن ابي اسحاق السبيعي خلاص كده الكلام لما خولف ابو وكيع عن شعبة وصفيان الثوري عن عن ابي اسحاق السبيعي موقوف الرواية الاولى من طريق اسرائيل عن ابي اسحاق السبيعي مرفوع يعني النبي عليه والسلام كان بيعمل كده سبحان ربي الله علي. سبحان الرب سبع اسم رب جرعب سبحان رب جرعب بسمع الأمام بيعملوا كده مفهوم الكلام؟ طيب ايه بقى اللي في الغواية دي؟ قول يا محمد قول يا أحمد إذا حدث إسرائيل عن قبيل سحاك السبيعي يكون بعد اقتناضي إذا حدث إسرائيل عن قبيل سحاك السبيعي ده بعد ممتاز إذا حدث شعب يكون قبل اقتناضي إذا حدث الشعب شعب شفت القائد هذه قائد هذه قائد إله ألهمين الإمام أحمد جدع الإمام رحمد قال زهير و إسرائيل وزهير. إسرائيل و حفيد أبي سحاب السبيعي إذا حدث إسرائيل وزهير عن أبي سحاب السبيعي إنما يحدثوا عنه بعد اختلاطه أبي سحاب السبيعي اختلط كبر واختلط يعني ايه.? بقى كدا ينزلوا؟ عاردت هم أنت drawn out گذلوا يحراء إلى بيدخل بدخل رواية في رواية و متن متن و من الأخير اختلط ف... إسرائيل و إنما يحدثوا عنه بعد الاختلاط قبل الاختلاط سفيان وشعبة سفيان وشعبة مفهوم الكلام فإذا تعارضت رواية اسرائيل مع أبي اسحاك السبيعي عن أبي اسحاك السبيعي ورواية شعبة وسفيان السور عن أبي اسحاك السبيعي تقدم مين وانت مغمب وانت مغمب رواية سفيان وشعبة رواية سفيان وشعبة إلى ابن عباس موقف عليك ما رفعاش للنبي عليه الصلاة يبقى ده من فعل مين؟ من فعل ابن عباس يبقى هنا هنخش في مسألة قول الصحابي حجة بشرطين لكن لو كانت مرفوعة للنبي على عليه الصلاة خلاص انتها في المسألة وهو لو ثبت ان الإسناك ده ما على ابن عباس يبقى ده قول مين؟ قول الصحابي فعل صحابي يبقى حجة بشرطين ما لم يخالفه غيره؟ ما لم يخالف نص والنبي كان يقرأها؟ وما فعل هذا صح جدا؟ وما فعل هذا يبقى السنة عدم عدم فعلها عدم فعلها. لأن السنة العملية كذلك يبقى هذا اشتغاده من ابن عباس رضي الله عنه لكن لو كان اللي رواها شعبة يوسفيان خلاص بقت مرفوعة لنبيه والسلام انتهت المسألة واضح كده يبقى شعبة يوسفيان يحدثه عن قبل السحاق السبيعي قبل قبل الاختلاط زي مثلا ايه ما قلت لك حديث الحسن علمنا النبي عليه الصلاه ها قنوت الوتر او الدعاء في الوتر اللهم مدينه في من هذيه عافيه من ابن عدي وتوالى في انت توليت الى اخر حديث اللفظه دي يرويها اسرائيل وزهير عن ابي اسحاق الصبيعي علمنا النبي عليه الصلاه القنوت في الوتر يرويها بقى ماجد بن خزيمه في صحيحه ابن حبان في صحيحه وابن المنذر في الاوسط يجي يتكلمه لك لا ده رواه شعبة وصفيان عن أبي إسحاك السبيعي إلى الحسن قال علم للنبي دعاءً اللهم أهديني في من أديك أو في من عفيت أو أفيني في من توليت. دعاء ما قالش ايه قنوط ولا قال في, في الوتر يبقى ورزة الكنوط في الوتر دي نظر ايه شاذة أو منكر أو منكر أضف إلى ذلك النبي إسحاك السبيعي من المدلسين فقال عن يبقى كلمة الكنوت في الوتر اللي هو حديث الله عمدينها في الوتر اللي كل الأئمة اللي كن الأئمة بيجوا فرمالات بيعملوا إلا مراحنا رب العالمين وقليل ما هم يجوا في المنبر اللي هو فينا في روح إيه بقى؟ تاخدوا الجلالة بقى فهي انت يروح داخل في الشريط اللي إيه؟ ما فيش ما ما فيه لما سألت الكنوت هذي فلوتر في ما فيها أصلا ما فيها يبقى هنا علميا وانت مغمض علميا إن رواية شعبة وصفيان الحسن ابن علي رضي الله عنه يبين إيه؟ دعاء دعاء مطلق دعاء مطلق دعاء مطلق اللهم يديني في المنادي وأنا قاعد بين الأزام اللي كده بدع في السجود بدع صحي كلمك لكن تخصيص الكنود في الوتر دي رواها من إسرائيلة وزهيرها وإنت عندك القاعدة إنه بيروحنا بس حد بعد بعد الاختلاط شعبة وصفيان ما ذكروا الكنود في الوتر ما ذكر القنوط في الوت يبقى ترجح كلمه مين قول سفيان مغمض خلاص المساله انتهت فهمت كده خلاص انت المساله منتهيه أما جه واحد قال لي ايه بيقول لي اسحاق السبيعي في زكاه الفطر بيقول لي ابي اسحاق السبيعي خلاص احنا خلصنا اسحاق السبيعي في مصنف ابن رجب بيقول كانوا يخرجون المال في زكاه الفطر كانوا يخرجون المال في زكاه الفطر عايز تقلب جاهل في الدليل والاستدلال ليه اولا أبي صحابي سميع مش من الصحاب ولا من التابعين ده بيروي عن الصحابي بينه وبين الصحابي قد يكون راوي وقد يكون راويين واضح كده كلام ده التابعي لو قال كانوا كانوا حدث خلاف هل يكون كان يعني في عهد النبي ولا لا حد خلاف عنده ولا مال اصول الشاهد هنا لما بيقول كانوا مين كانوا اتنين اتنين الروايه ده بيسحاق السبيعي مين اللي بيحدث عنها في مسألة مساله الاخراز جداً كان يكون لنا مال مين اللي بيحدث عنها زهير ويسرايل شوف يا مسلم في نفس الباب بين وبين الروايه ده بيسحاق السبيعي دول اسنادين اسنادين الاسناد اللي بعديه عن شعبة وصفيان عن ابي اسحاق كان يخرجون صاعاً صاعاً من طعام. ورا خديت. عارف عارف أنت المسلة اللي هو بتاع حاطب ليلى. يقول لك فلان كحاطب ليلى. حاطب ليلى كان فيه واحد زمان العرب شغال في الحطب. بيقطعوا الشجر ومش عارف يفعلوا حطب. فكان عشان إيه يصحى الصبح يروح السوق بدري فكان بيلم الحطب بالليل. قبل ما يسحى بقى الناس وشعر فيه فيروح بالليل فعمال يلم في حطب يلم في حطب راح مسيك له حية الحية دي راهت لدغاء مات الدرب بالمثل قال لك تحطي بليل هو ده بقى كده عايز اي حاجة يلاقيها راح مسيك فيه قال لك بس ابو اسحك السبيعي هو لا يعرفت مين ابو اسحك ولا السبيعي ولا هو مين ومين اللي بيرو ولا م... هو ما فيش هو رص دربة عادي انت رص دربة ها شايفينها نص الدربة لعبد العصير اللي هو خوخ على فرولة على مانجا على خيار على جزر اي حاجة فهم هو كده بقى فيه ناس ب... ما اكثر بقى الزمن نص دربة اللي احنا فيه ده ناس الله سبحانه خلفه بقى في انت القعدة كده شوف انت لما درست القعدة دي اول ما قرأنا الكلمة فهمت؟ اول ما قرأنا كلمة عرف في القعدة ان سبع اسم ربك الاعلى لا انبي إن وصم ده كان موقوف على مين موقوف على عبد عبس فرفع شاز ده بقى اسمه الشذوذ في الاسناد ده شذوذ في الاسناد فرفع الحديث شاز وإنما الصحيح إنه موقوف على على ابن عبس على عبس عشان كده ابن راح رحم بعدها ليه خولف وكيع فاق خولف في هذا مين بقى اللي خلف شعبة؟ ها؟ مين اللي خالف اللي حدث وقيع عن إسرائيل؟ مين اللي خالف شعبة؟ وسوفيان ما قالش العلة وقال لك خولف لأن اللي هيقرأ فاهم القعدة دي اللي هيقرأ كان عند أبي داود فاهمين المسألة لأول ما يقول الخولف خلاص إما الجماعة المحدثين لما ما يقرأوا كلمة أبي داود هيفهموا المسألة والله كده الكلام طيب نقف هنا وجزاكم الله خيرا والجمعة القادمة إن شاء الله هنا بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته